يأتيها رزقها رغداً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاها الله لبات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ